سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ فُرُفُقَا فَجَعَلَهُ فُرُثًا أَحْوَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شاء الله إنه يعلم الجهر وَمَا يخفى ونيسرك لليسرى فلكر إن نفعت ذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها وَلَا يحيا